ظهر منها وما بطن وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا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 وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 ونسألك من خير مَا سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا اتنا من لدنك رحمه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 سوا صفه فكم الخلل الله اكبر الله اكبر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 وَلو تَرائِذِ الْمُجرمونَ نَا كسرؤُوسِهِم إلدَ رَبْنِهِمْ رَبنَا أَبَصَر النَا وَسمَمِئن فَرجِئْن نَحْم الْ صالِحًا إِ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 الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضايع يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن ومن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَخَفْ فِي مِرْيَةِ من لِقَائِهِ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 اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرى فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه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 الله أكبر bin ukivit cielis khanmajim, akako stanza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 وَيُطَعِم نَطَّعم عَ حُبِّهِ مِسْكنَوا وَيتمَ وَأَسِيرَ إِما نُطَغِمُكُم لِوجِهِ اللهَّهِ لا نُريديد مِكُم جَزَأَ وَل شكُورَ إِ نَخَافُ مِ الرَبِّنَ يَومًَا عَبُسَ قَمْ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 هُم ثابُ سُندُس خضرْرُ وَإْتَابََقَ وَحُلّ سَاءِرَمِ فِ الضَّتِ وَسَقهُم م رَبّهُم شَابَ قَهورَ إِ هذا كََ لَكم جَزَاءأَ وَكَانَ سَأكُم مشكر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 ش التخَذَ إلَ رَبّ سَبلَ وَما تَش أون إِلا أي شَ اللهَّ إِ الله كانَ عليمًا حَكمَا يدخِل مَّ شاء أ فيِي والظالمين اعد لهم عذابا اليما الله اكبر, الله أكبر. سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نادي السموم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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يُدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْ مَخْرَجِينَ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 قَالُوا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُوسَىونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّبْنَا هَا مِنْ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَتَيْنكَ بِالحَقِْ وَإِنا نَصَادِقُون فَأَسْلِ بِأَهْلِكَ بقضَرٍ مِنَ الَّْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُم وَلاَا يَْلتَفِتْ مِن كُمْ أَحَدُ وَمضُ حَيثُ تؤمرون